113. ونسائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض 114. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 112. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 113. فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهن و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 لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وَكَأيِّ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً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 فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن كتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا